بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا وعدا تلقون إلي جب بما ودتي وقد كفروا بما Ooh. <laughs> سرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتهم وما أعلنتهم، وما يفعلون من وقد ضل سواء السبيل إن يكونونكم أعداء ويبسطون وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ والله بما تعملون بصير فان كنتم لتقوموا الصلاة وتحسنوا كفونا بكم كفونا بكم و. for uh -oh. لا <تصفيق> رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَّنَا لَا تَجَعِلْنَا فِتْنَةَ فَاَنْصُرْ <تكفر> لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ الْغَائِبَ وَنَحْنُ لَقَدْ كان No. أن تبروهم وتقسقوا إليهم னி Ong um. الله الذي أنتم بجي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمن ¡Oh, yo. ¡Hola! قُمَّ مُنْظِفًا ۚ فَهُوَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْآخِرَةِ قد